ان يبارك لنا فيها وان يجعلها حجه لنا جميعا لا حجه علينا ايتها الاخوات في الله تحدثنا في الدرسين الماضيين عن تفسير قوله تعالى والعصر متناولين اهميه الوقت وبعض المسائل المتعلقه بقضاء المراه المسلمه لوقتها ومعنا اليوم الايه الثانيه من هذه الصوره العظيمه التي حري بكل مسلم ان يقف عند معانيها ولا يتجاوز ايه حتى يدرك اسرارها وما دلت عليه قول الله تعالى بعد ذلك ان الانسان لفي خسر هذه الايه فيها ثلاث ثلاثه مؤكدات المؤكد الاول في قوله تعالى ان المؤكد الثاني انها وقعت في جواب قسم لانه اقسم قال الله تعالى والعصر هذا القسم جواب القسم ان الانسان لفي خسر ومعلوم ان القسم يراد به التاكيد المؤكد الثالث هو في قوله لفي خسر فاللام في قوله لفي خسر دخولها على حرف الجر ابلغ من قوله ان الانسان في خسر اللام هنا يعني تدل على التاكيد فهذه المؤكدات الثلاثه كلها تنبيه من الله تبارك وتعالى الى ان الانسان في خسر انه في خساره سيخسر والخساره لا يحبها احد ايان كان نوعها ما في احد يحب الخساره ولا يتلذذ بالخساره ولا يحب ان يسمع اخبارها فضلا عن الوقوع فيها وقوله تعالى ان الانسان الانسان يشمل الذكر والانثى الانسان يشمل الذكر والانثى ان الانسان لا في خصم اذا الناس كلهم في خساره وهذا هو كلام الله تبارك وتعالى مؤكدا بهذه الاقسامات جل وعلا الا من ذكر في الاستثناء الا من ذكر في الاستثناء بعد ذلك في قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الصفات الاربع الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هي هي اسباب النجاة ويدخل تحتها فروع كثيره جدا ففي الحقيقه اي انسان منا لا تتوفر فيه هذه الصفات الاربع الا يخشى على نفسه ان يكون في خسر الجواب نعم هو معرض لهذا يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تنجيكم من عذاب اليم نحن نحتاج الى شيء ينجينا لاننا معرضون لخطر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 والشاهد ايها الاخوه ان الان الله عز وجل يقول هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم ثم قال تؤمنون بالله ورسوله ثم عقب ايضا بقوله تعالى وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم هل نحن الان نجاهد في سبيل الله باموالنا وانفسنا هذه اسباب النجاة مفهوم الخساره عند الناس اليوم ماذا تعني كلمه خساره عند الناس اليوم عند المسلمين اما الكفره فيعني الحديث معهم قد يحتاج الى شيء اخر لكن الحديث عنا نحن المسلمين ما مفهوم الخساره عندنا اكثر الناس يفهمون اليوم من الخساره اولا الخساره الماليه الامر الثاني الخساره في الدراسه الرجل اذا ما اكمل دراسته صنف عند الناس بان فاشل وبانه معرض للخطر وبدا يتكلمون مستقبلك مستقبلك مستقبلك نحن لا نقول ان هذا خطا ينبغي على الانسان ان يعتني بمستقبله الدنيوي ان كان الله عز وجل قد امد في عمره لكن اين هذا الحرص على المستقبل الابدي اين هذا الحرص على حياه لا موت بعدها ونحن نعلم يقينا اننا يعني مهما تمتعنا ومهما زينا لانفسنا ما نسميه بالمستقبل ان سينتهي كل شيء انهالكون الا وجهه سبحانه وتعالى كل من عليها فان اذا كانت هذه قضيه عقيده في قلوبنا لا بد ان تترجم ما في احد الان من عقلاء الناس ما اقل من عقلاء المسلمين من عقلاء الناس يهوديهم ونصرانيهم ووثنيهم ومشركين كل الناس ما في احد ينكر ان الموت لابد انه سياتي ولا نعرف احدا قال انني ساخرج ولن اموت ابدا ما نعرف احدا قال هذا وهو عاقل الا ان يكون مجنونا ما دامت هذه القضيه موجوده عندنا ومؤكده بلا خلاف وبلا نقاش ما هو اثر هذه العقيده علينا ولذلك جاء في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في جمله ما امر ان يؤمن به قال وان تؤمن بالموت هذا الحديث يقف المسلم امامه طويلا هل تؤمن بالموت في احد ما يؤمن بالموت ما في حد ما يؤمن بالموت لا يوجد رجل ولا امراه لا يؤمن بالموت اذا ما فائده ان تؤمن بالموت كيف يامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نؤمن بالموت وهذا الامر معناه اننا لا بد ان نمتثل واننا نعجر على الايمان بالموت ما معنى الايمان بالموت الايمان بالموت هو ان يصير الانسان حياته على وفق هذه العقيده ان يكون ايمانه بالموت دليلا له للبحث عن الحياه الحقيقيه وهي الاخره ولذلك مفهوم الخساره اليوم هو مربوط بشهوات الناس الدنيويه هذا خسارته في المال وذاك في المنصب وذاك في الوظيفه وذاك في الكره مع الاسف الان بعض الناس حتى يعني لو اتينا ببعض الصبيه فقلنا لهم ماذا تفهمون من كلمه الخساره قال معناها انه يخسر فريق كذا هذا هذا معنى خساره ان المنتخب ما يفوز سبحان الله العظيم هذه هذه المفاهيم هي مورثات من من هذه الحياه التي نعيشها اليوم وهي حياه ذل وحياه في الحقيقه يعني بؤس المسلمون اليوم يعيشون ذلا عظيما مهما يعني اجتمعت لنا بعض الملذات الدنيويه يعني النعم التي تنعم بها الان اكثر المسلمين وخاصه في المجتمعات المطرفه مثل مجتمعنا هذه في الحقيقه يجب ان ينظر اليها بعين البصيره والحقيقه هل هذه هي النعم هل هذا هو الذي يمن الله عز وجل على عباده به والله ان الذين عاشوا وراوا بعض بلدان الغرب ما في مقارنه بيننا وبينهم عندهم من وسائل الترف ووسائل الحياه المدنيه ما لا يوجد عندنا ولا فضلا عن بعض الدول الاسلاميه الفقيره فالموضوع ايها الاخوه يحتاج الى ان نبصر حقيقه النعمه نقف عند قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال فضل الله الاسلام ورحمته القران اما كلمه النعمه اليوم اذا اطلقت والنعم اكثر الناس يفهمون سوق الخضار وسوق اللحوم والمكيفات والكهرباء هذه حياه لا قيمه لها اذا كانت العقول لا تفكر الا بهذه الطريقه اذا كانت العقول لا تعد ان تفكر الا في مثل هذه الاشياء حياه بهيميه البهيمه هي التي تنتقل من حظيره الى حظيره اذا نقلت الى حظيره افضل من جهه الطعام والشراب وبعض الاشياء الاخرى اما الانسان فقد اكرمه الله تبارك وتعالى اكرمه بالحريه وهذه الحريه هي حريه مطلقه من كل قيود ومن اشد انواع العبوديه هي العبوديه للدنيا الان بعض الناس يعني يزعمون انهم من دعاة الحريه ولا سيما يعني انهم يوجهون هذه القضيه على المراه بالذات والتمييز ضد المراه لا بد ان ينتهي منه طيب في مفهوم ما التمييز ضد المراه في مفهوم الغربيين الذين عبدوا الشهوه عباده سجدوا لشهواتهم الى درجه الاغراء حتى صاروا يتنقلون الى اشياء ما يصدقها العقول البشريه وصلت بهم الحال في بعض البلدان الى درجات من الانحطاط في التعبد لا تصدق وكل ذلك انهم فروا من من حريه حقيقيه الى حريه مزعومه فوقعوا في رق الشيطان نسال الله العافيه فهذه المفاهيم ايها الاخوه لا بد ان نسعى جاهدين في تصحيحها ولا بد ان نعرف مفهوم الحريه الحقيقيه ومن الذي عاش حريه اعظم من النبي صلى الله عليه وسلم هل يدعي احد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان متعبدا لغير الله تبارك وتعالى ابدا بل وصف في اشرف المواقف بانه عبد لله سبحانه الذي اسرى بعبده تشريف له فعبوديه الله تبارك وتعالى هي منتهى التشريف والتكريم للانسان لان الله عز وجل خلق هذا الانسان وجعله وجعل فطرته واراداته لا يمكن ان تتناسق بشكل طبيعي صحيح الا اذا توجهت الى الله تبارك وتعالى فهو خالقها هو خالق هذه النفس سبحانه وتعالى اذا مفهوم الخساره هذا مفهوم يحتاج الى يعني نظر حتى بعض النساء قد تطلق مثلا الخساره على امراه فاتها قطار الزواج يقولون فلانه بلغت السن كذا وهي لم تتزوج يا خساره لماذا هل هذا هو مفهوم الخساره فلانه ما تزوجت من شخص كانت تحلم به كانت ترجو ان يكون زوجها غنيا موسرا فيه صفات كذا وكذا فاتاها شخص لم يملا عينها فهي لم تزل تردد انها في خساره حتى يا الاخوه من يخسر بعض احبابه واقاربه بالموت ينبغي ان يتامل في هذا لان الله عز وجل اذا قضى على عبد المؤمن فهذا خير له يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه الانسان الان لا شك يشق عليه انه يفقد احبابه واذا مات له قريب عزيز صديق يجد لوعة في قلبه وفي نفسه هذا امر فيه شيء من الطبيعه البشريه لكن هذه تكسر هذه الشعوره هذا الشعور يكسر بماذا يكسر بالارتباط بمعنى العبوديه اذا كان الله تبارك وتعالى يقول لنا ان قبض نفس العبد المؤمن هي خير له لانه يقبل على الله والانسان اذا فاضت روحه الى بارئها بدات جنته او نارها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الجنه والنار اقرب الى احدكم من شراك نعله ماذا بيننا ايها الاخوه والاخوات ماذا بيننا وبين الجنه او النار الا ان تتوقف هذه الانفاس فاذا توقفت الانفاس قامت قيامه كل واحد منا ثم بعد ذلك اما ابتدى معه العذاب نسال الله العافيه والسلام او ابتدى معهم نعيم اذا مفهوم الخساره يحتاج الى مراجعه ما نعرف احدا يفهم مباشره اذا انطلقت كلمه خساره انها خساره الاخره ليش لماذا مع انك اقرا القران ستجد مفهوم الخساره يقول الله تبارك وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم خساره الدنيا غالبا تستدرج الذي يفشل في الدراسه يخرج من قاعه الامتحان وهو يضرب كفا بكف ويقول خسرنا نعم هو خسر الاختبار وما يدري لعل يترك الدراسه ويبدا في تجاره تكون خيرا له من دراسته ونحن نعرف اشخاصا كانوا في الدراسه سوا وربما احدهم لم يواصل الى الثانوي توقف عند المتوسط وصاحبه واصل الى الى ان اخذ اعلى الشهادات الدكتوراه وما وراها ثم اننا نقابلهم بعد سنوات او ربما التقى بعضهم مع بعض فاسف هذا لهذا من الذي اسف للاخر الذي خرج بشهاده المتوسط اسف على حال هذا الدكتور لانه في وظيفه مشقيه وراتبه ربما لا يكفي وهذا الانسان الذي كان يظن انه خاسر ربما زكاته زكاته تبلغ اضعاف اضعاف ثروه هذا الثاني فقبايه الدنيا الخساره فيها تستدرك حتى الوظائف بعض الناس يطمح الى منصب يتملق الناس ويقدم لهم القرابين ويعصي الله عز وجل بطاعه غيره كله من اجل ان يصل الى منصب وضع هذا المنصب امام عينيه لا يفكر الا فيه فاذا جاء التعيين وسمع اسم غيره قال خسرنا مع انه قد يكون خيرا له قد يكون الله عز وجل احيانا يصرف العبد عن الدنيا و خير له كما جاء في بعض الاحاديث ان بعض العباد يصرفهم الله عز وجل عن الغنى وعن المال كما يمنع احدنا الغذاء عن المريض المريض يحب بعض الاطعمه ومع ذلك نمنعه نقول ما تاكل الان الذي فيه مرض السكر يحب الرطب ويحب الاشياء التي فيها سكر ومع ذلك نقول له لا واذا كان صغيرا تبعد عنه وتقفل الثلاجه عنه وبعض كبار السن يبعدون عنهم بعض الاشياء كله خوفا عليهم فالله عز وجل قد يصرف بعض العباد عن هذه النعم العاجله من اجل انقاذهم من الخساره الكبيره وهي في الاخره نسال الله العافيه ولذلك يقول الله تبارك وتعالى منبها الناس كلها الى موضوع الخساره يقول قل ان الخاسرين يعني اذا اردت ان تعرف من هم الخاسرون قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه نسال الله العافيه خسروا انفسهم كان هذه النفس ما عد لها قيمه اذا كانت تعرض على العذاب وخسروا اهليهم الذين كانوا معهم وكانوا يرجون ان يكون ان يكونون ان يكونون جميعا ان يكونوا جميعا في الجنه هذا ما حصل ولذلك فالذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين ايات الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلال من النار شوف حيات هذه خساره فعلا لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون فيقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف عنده اسلام وعنده شيء من التعبد لكنه يفعله مانا مثل بعض الناس اليوم اذا صلى الجمعه فقط ظن انه حقق العبوديه وانه ما دام ينطق الشهادتين وانه ياتي ببعض الطاعات انه حقق ما لم يحققه الاوائل وينسى ان عذاب الله شديد يقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به ما دامت الدنيا عنده والصحه موجوده والمال والامن فهو غارق في ما هو غارق فيه هذا واضح يا اخوه في حياه بعض الناس يسمعون المواعظ ما تؤثر فيهم بعضهم الان يجلس في مجلس الموعظه وتقال الموازعر وسياط القلوب ما تؤثر فيه وبعض النساء تحضر عشرات المجالس التي تحذر من بعض المحرمات وانها لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الفاعله لكذا ولعن الفاعله لكذا ونهى صلى الله عليه وسلم عن كذا وكان شيء لم يحدث مجالس للبركه اما استجابه واثر مع الاسف ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره نسال الله العافيه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين لاحظوا لاحظنا ايتها الاخوات الى قوله تعالى ذلك هو الخسران المبين كان الله عز وجل يقول كله خساره سوى هذه الخساره فهي ليست في خساره الخساره الكبرى هي في الاخره قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام غرس في نفوس الصحابه هذا المفهوم فما كانوا يتكلمون عن خسائر الدنيا ربما احدهم فاته شيء من الدنيا ما يقولون عنها خساره بخلاف المجتمع اليوم وقت سمعنا ايها الاخوه والاخوات يعني منقلب راسا على عقب في بعض المفاهيم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم مباشره قال بعض الصحابه من هم يا رسول الله خابوا وخسروا هذا مفهوم الخساره عندهم مباشره خابوا وخسروا اما اليوم فاكثر الناس رجالا ونساء يتابعون بعض النشرات الاقتصاديه وينظرون خساره في اسهم كذا ما قدرها وفي اسهم كذا ما قدرها والشركه الفلانيه كم خسرت فيجب ان نرتفع ايتها الاخوات ايها الاخوه يجب ان نرتفع عن هذا هذا هذه الضحاله في التفكير التي يشترك معنا فيها مع الاسف الكفره الذين ليس لهم في الاخره الا النار اذا ايها الاخوه كما اننا نتحدث عن الخساره وايتها الاخوات تحدثنا عن الخساره لا بد ان نتحدث عن الضد وهو الفوز ما معنى الفوز وقالي قديما قال الشاعر الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الاشياء تتميز الاشياء يعني بعض الناس اذا اذا ذكرت له الضد استوعب المساله تماما الان لو قلنا ان الخساره مثلا ربما بعض الناس عندهم شيء من الوضوح فيها ننظر الى مفهوم الفوز كلمه فوز خذ اي شريحه من شرائح المجتمع اليوم خذ يعني رجلا كبيرا شابا طالبا في المدرسه قل له ماذا تفهم من كلمه فوز ماذا يقول في الغالب الشباب والطلاب والطالبات يقولون الفوز في الكره صحيح انا لا اتحدث عن واقع بعيد عنا هذا هو واقعنا اليوم الفوز هو في الرياضه ولذلك يعني لما تحصل على سبيل المثال انتصارات للمسلمين على سبيل المثال لما خرجت روسيا تجر اذيال الهزيمه من افغانستان ما هي مظاهر الفرحه والفوز التي رايناها في المجتمع يمكن عامه المجتمع الاسلامي ما يدرون اصلا عن شيء يقولون ندري إن, ان الافغان عندهم جهاد اخبار هكذا يسمعونها بدون قصد ربما جاءتهم عرضا واذا فاز الفريق الفلاني او المنتخب الفلاني شوارع شوارع فيها خيار الامه الشباب الذين يرجى منهم النصر والجهاد يخرجون بالاعلام ويفعلون الافاعيل في الشوارع ويسهرون الى الفجر وهم يرددون الفاظا احيانا فيها شرك بالله العظيم واحيانا فيها فجور ويعتدون على الامنين ويتعرضون للنساء هذا من اين اتانا هذه اللوثات من اين تاتي في مجتمع مثلنا ما كانت موجوده في عهود رب رب على ان مفهوم الفوز والخساره هو الذي جاء في القران الكريم الفوز اعظم فوز هو ان ينجيك الله من النار هو ان تنجي انت ان ينجيك الله تبارك وتعالى ايتها الاخت المسلمه من عذاب جهنم يقول الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز فقد فاز انتهى الموضوع وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور الحياه الدنيا متاع الغرور لا شيء بالنسبه للاخره هي بالنسبه للاخره متاع والمتاع ينتهي في اي لحظه يقول الله تبارك وتعالى ايضا عن مفهوم الفوز في القران يقول الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله اولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم احد الصحابه يطعن بحربه راها تغرس في ظهره وتخرج من بطنه يعني هذا يرجى له حياه في وقت التطبيب فيه كله باشياء بدائيه رمح تدخل من ظهره وتنفذ الى بطنه وتخرج من الامام واضح هذا يعني اقبل على الموت يصرخ باقوى صوت عنده يقول فزت رب الكعبه يعني هذه اللحظات ربما ما تسمح للانسان انه يتكلم الانسان اذا ضرب او اصابه يعني مثل هذه البليه ربما ما يستطيع ان يتحدث من هوله المصيبه هذا يصرخ بأعلى صوته ليسمع المشركين يقول فزت ورب الكعبه لان كان يقرا القران ويدرك اسرار هذا القران ان المجاهدين في سبيل الله والذين هاجروا في سبيل الله انهم هم الفائزون حقا فزت ورب الكعبه تعجب الكفار يضرب ويقول فزت ورب الكعبه نعم لان هذا هو الفوز في القران الكريم مفهوم الربح والخساره او الفوز والخساره هذا يحتاج منا الى جهد حتى نغير المفاهيم السيئه من الناس ونغرس مكانها المفاهيم الصحيحه ابتداءا من الاطفال يجب على الامهات وعلى الاخوات ان يجلسن مع اطفالهن ويعلمون ويعلمنا هؤلاء الاطفال معنى الربح ومعنى الخساره اذا كان الطفل يحب الكره لا مانع انه يلعب ويمارس الرياضه لكن لا بده ان يقال له ان مفهوم الربح والخساره هو الذي ذكره الله في القران وهو دخول الجنه والنجات من النار الى اخره مما يجب علينا خاصه اننا نواجه اعلاما قويا جدا الاعلام المفسد اليوم مهما بلغ احدنا من القدره والبيان والفصاحه والحرص والجلوس مع اهله مع اولاده ممكن يعني يهدم في لحظه واحده في وسيله اعلاميه واحده فما بالكم وبالكن اليوم بكثره وسائل الاعلام اليوم واكثرها ك... يعني اذا ما كان يعني لا يكاد الانسان يجد وسيله اعلاميه يطمئن اليها ويقول لاهله واولاده استمعوا وانظروا اليها اخلاط من الفساد وانواع من الفتن صارت الشعوب الاسلاميه تربى الان تربى مثل ما تربى الماشيه تربى على ما يريده الراعي صار اكثر الناس اليوم ما يفكرون الا في يعني فيما في في يمليه عليهم الاعلام انغماس في الشهوات في التوافه الرياضه الفن الرقص ولو سالنا احدا عن هوايته اليوم ما هي هوايتك بعض البنات في بعض المجلات بنت يعني مراهقه المفروض انها تستثمر تبحث عن الحشمه والحياء تكون في خدرها تسال في الصحيفه ما هي هواياتك فتقول الرياضه هي تشجيع الفريق الفلاني بنت من قدوتك ربما قالت اللاعب الفلاني طيب هو يلعب انت وما شانك باللعب وربما قالت فلانه الممثله او فلانه المغنيه وفي بعض المجتمعات ابدا الراقصه لها اكبر درجه من الاحترام وبعض الراقصات قالت بلسانها قالت انا رفعت اسم بلدي في, في, في السماء مسلمين يقولون هذا هل يتصور الا الا ان الفساد الذي نخر في العقول بدرجه كبيره جدا ونقولها يا اخوه يا اخوات بصراحه لا بد ان نعتقد ان الاعلام الموجه للمسلمين اعلام فاسد ولا بد ان يكون عندنا قوات تواجه هذا هذا هذا الاعلام الفاسد والا مهما مهما صرنا طيبين ومهما حاولنا ان نقول نحن احسن من غيرنا ومهما قلنا اننا بيوتنا لا وبعض الناس يقول لا عد نحن ما نصل الى هالدرجه هؤلاء بعض الناس ربما فيهم وفيهم لكن نحن لا لا نقول هذا الكلام النسب ما يدفع عنا شيئا احسن الناس انسابا وقعوا في بلايا وفي في وفي اشياء يستحيى من ذكرها النسب لا يرد مثل هذه الامور المال بالعكس كل ما كثر المال زاد الفساد وانظروا الى المجتمعات التي هي اقل مالا من غيرها تجد ان الفساد اقل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر اخشى عليكم ما الفقر اخشى عليكم الان مش المشكله اللي يسمونها المشكله الاقتصاديه اشغلت العالم مره يطرحون موضوع الماء ونقص المياه في العالم ومن رأي يتكلمون عن البترول إذا انتهى كيف ستكون الطاقة ومن رأي يتكلمون ويتكلمون كلها عن قضايا اقتصادية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما الفقر أخشى عليكم كان يخشى علينا عليه الصلاة والسلام من أن تفتح لنا الدنيا ثم إذا حصل التنافس عليها أهلكتنا كما أهلكت من كان قبلنا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وهذا يدل على أن مجتمعنا اليوم بالفعل وقع الاشكال الذي خاف منها النبي صلى الله عليه وسلم لان اليوم اكثر الاقتتال والخصومات كلها من اجل الدنيا هل تعلمون هل تعلمن ايتها الاخوات اناس مثلا الان عائله حصل بينهم فرقه بسبب الدين نادر جدا لكن كم عدد الاخوه من ام واب لهم 10 و20 سنه ما يكلموا بعضهم بعضا بسبب المال كم نعرف من اخوات لام و اب شقيقات لهن سنوات لا تزور الواحده الاخرى ولا تكلمها وتغتابها وتسبها ولا تريد ان ان تراها بسبب ماذا مواقف دنيويه هذه تكلمت في زوج الاخرى او العكس اشياء تافهه كلها من اجل الدنيا من منا سمع في يوم من الايام ان بعض الاسر تبرات من احد الافراد لانه ما يصلي ترك الصلوات اليوم صار عادي اذا كان الذي لا يصلي ياتي الى البيت وينعم ويكرم ويقال له انت ما شاء الله عليك ويا ليت الناس مثلك ولا يسمع اي كلمه تدل على ان الرجل بعيد عن الله عز وجل او انه يعني وقع في بليه وطامه كبيره وهي ترك الصلاه وترك الصلاه كفر عادي جدا ياتي ويزور ولا احد يقول له شيء ولذلك تجرأ الناس فجفأ الناس رجالاً ونساءاً على التهاون في الصلاة لماذا؟ ما فيه ولا أبراء على هذه القضايا أبداً حتى النصيحة الطيبة بالحكمة غير موجودة بعضنا يعرف بعضنا يعرف أن فلاناً من أقاربه ما يصل ما عمره هو في يوم من الأيام قال له يعني أنا أريد أن أجلس معك بالنسبة للصلاة أنت عندك تقصير أو المرأة تجلس مع قريبتها تحدثها أبداً مجاملات في الولائم في الافراح جاملني واجاملك استر علي واستر عليك هذه سياسه اهل الدنيا وليست سياسه الباحثين عن النجاه والخائفين من الخساره الحقيقيه نسال الله ان يعافينا واياكم جميعا من هذا ان الانسان الذي خص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر اول صفه من صفات الناجين هي الا الذين امنوا والايمان اكثر المسلمين اليوم لا يفهمون منه الا عبارات يسيره ما معنى الايمان ما معنى الايمان بالله تبارك وتعالى ماذا يعني ان يقول الانسان انا مؤمن حتى ان الشافعي رحمه الله وبعض الشافعيه كانوا يتحرجون ان يقول المسلم انا مؤمن يقول قل ان شاء الله لانك ما تدري ادعاء الايمان صعب ادعاء الايمان صعب ليس كل احد ان يدعي ان يقول انا مؤمن ولذلك قال الله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا هل قل انتم اخذتم بالاسلام الظاهر لكن الايمان الحقيقي من يدعيه من يدعيه يدعي؟ وان كان الراجح ان الانسان اذا قالها على سبيل لا يريد به التزكيه يعني اثبات الايمان المجمل يعني مطلق الايمان فلا حرج ان يقول الانسان انا مؤمن اما اذا قصد المؤمن الايمان الكامل فلا شك ان هذا منهي عنه لان الله تعالى قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى لكن على كل حال مفهوم الايمان اولا الايمان لا بد ان يقوم على اعتقاد صحيح والاعتقاد الصحيح هو التوحيد وكل ما سوى التوحيد فهو باطل فاي عقيده ولو تسمى بالاسلام ولو ارتبطت بالاسلام اذا كانت بعيده عن التوحيد فهي عقيده فاسده باطله ويجب علينا جميعا وعلى الاخوات خاصه ان يعتنين ببعض الجوانب العقديه لان العقيده اذا فسدت نسال الله العافيه فسدت حتى الاعمال الصالحه ليس لها قيمه يقول الله تعالى وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا العقيده الصحيحه والتوحيد الصحيح يتعرض هذه الايام ايضا الى بعض الهجمات ولو اخذنا فيما يتعلق بالمجتمع النسائي المجتمع النسائي يتعرض كثيرا لما يسمى بالسحر والشعوذة وهنا تساهل كبير جدا عند بعض الاخوات فيما يتعلق بالسحر والشعوذة والكهانة صحيح ان بعض الاخوات ربما تعرف ان السحر كفر وانه لا يجوز الذهاب لكن لو احتاجت ولو الى شيء يسير من امور الدنيا وقيل انه ربما فلان او فلان ممكن ان يتحقق عليها به هذا الشيء ربما لم تتوقع تلك المراه المسلمه ان تذهبي الى مثل هذه الاشياء حتى فيما يتعلق بالشرك الاصغر يجب ان يصان هذا الدين حتى من الشرك الاصغر الالفاظ الشركيه الحلف بغير الله بعض الناس يقول حياتي وشرفي واولادي هذا كله حلف بغير الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فموضوع التوحيد والعقيده الصحيحه لا بد منها وعلى الاخوات القادرات على التعلم وطلب العلم ان يطلبن العلم وان يقران الكتب التي الفت في العقيده والحمد لله اليوم بين ايدينا عشرات بل مئات الكتب المؤلفه في العقيده الصحيحه مثل كتاب التوحيد كتاب كشف الشبهات كتاب الارشاد الى صحيح الاعتقاد عقيده في السنه والجماعه هذه كتب كلها ولله الحمد يعني تربي المسلم على العقيده الصحيحه وتبعده عن الشرك و اسبابه نسال الله العافيه والسلامه من ثم بعد ذلك لا بد ان يعلم ايضا ان الايمان الصحيح له علاقه كبيره جدا بالعمل وان الذي يدعي انه مؤمن وليس عنده عمل صالح ان هذا الادعاء كاذب ولذلك قال الله تبارك وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات واكبر مذهب منتشر اليوم بين المسلمين هو المذهب الارجائي هذا دخل فيه كثير من الطوائف حتى يعني الذين اصلا عقيدتهم صحيحه وتوحيدهم صحيح ما عندهم بدع ولا خرافات ولا شركيات وقعوا تحت تاثير هذا المخدر وهو الارجاء ينشا الرجل في بلد اسلامي ويقول لا اله الا الله محمد الرسول الله لكنه لا تظهر عليه اي اثار لهذا لهذا الايمان الذي يدعيه لا في عبادات لا في سلوك لا في اخلاق ولذلك فيه عباره يعني شاعت في بعض العقود السابقه وهي ان بعض المسلمين قالوا ذهبنا الى بعض البلدان الغربيه فوجدنا مسلمين بلا اسلام ووجدنا في بلادنا اسلام بدون مسلمين هذه العباره لا شك انها خاطئه وهي في الحقيقه لوثه علمانيه اصلا الذين قالوا هذه العبارات هم في الحقيقه فيهم لوثات علمانيه لان الاسلام صحيح انه يهتم بالجانب النظامي وضبط امور الناس واستقامه معايشهم وحياتهم لكن هو يبقى هو اصلا دين يربط العبد بالله تبارك وتعالى هو دين توحيد دين يقوم على نبذ الشرك وتجريد الاخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى هذا هو اول ركيزه من ركائز الدين فلا يجوز ان نقول اننا راينا مسلمين بلا اسلام لاننا رايناهم يصفون طوابير عند البقالات ولا عند المخبز لياخذوا منه خبزا او راينا انظمتهم في الشوارع والقياده وهذا غير صحيح هم فاقون في هذا نعم السبب السبب انهم حريصون على حياتهم وهم اكثر استجابه منا على تطبيق الانظمه واقدر منا على الانضباط حتى في الوظائف حتى في الدوام في بلاد الكفره تجد الانضباط في الدوام يعني واضح واذا جيت الى شخص موظف واعطيته معاملتك يخدمك خدمه يعني بلا بلا تقصير في كثير من بلاد المسلمين اما ان تدفع يعني له رشوه واما ان يكون يعرفك يعني بالمختصر عندك واسطه والا تتذوق الامرين حتى تتحقق لك المعامله لماذا لانه يعني ما عنده دافع احتساب الاجر غير موجود الكافر ما عنده احتساب اجر هذا ترى قضيه مهمه جدا الكافر ما يخدم كرجل اجر في الاخره لا هو عنده مبدا هذا المبدا يقتضي ان يعمل بطريقه صحيحه ان ان ان يداوم من كذا الى كذا ان يخدم الموظف او العميل الذي ياتي يحترمك يقدم لك الخدمه ايضا عندهم عقوبات الذي يقطع الاشاره عقوبه الذي يسرع عقوبه الذي لا يربط الحزام في القياده عقوبه عندهم عقوبات هم يخافون منها اما انهم يحتسبون الاجر خلى ابدا بدليل ان يعني اكبر مشكله عند الغربيين قضيه العجزه كبار السن حتى يعني بعض حدثني احد الاطباء قريبا ان بعض الدول الغربيه الان عندها طرح جديد وهو ان الكبار السن يعني ينبغي ان تخفف عنهم الرعايه الصحيه لانهم يكلفون الدول يقول لي ماذا انا اعتني بهذا الكبير السن واكثر المستشفيات اصلا كلها مليئه بالكبار وهم يتعبوننا يستهلكون الاموال والخدمات الصحيه وبالتالي نقلل العنايه حتى يموتوا بسرعه لانهم ليس لهم يعني مردود بالنسبه للبلد المردود الاقتصادي كله من الشباب هذه نظره اعوذ بالله نظره حيوانيه وان لا كبار السن لهم حق في الاسلام وتوقير دي الشيبه المسلم من من حسن اسلام المر واجر عظيم جدا وبر الوالدين والاحاديث الوارده فيه والايات لماذا لان ديننا دين احتساس اذا نرجع الى العباره التي تقول راينا مسلمين فلا اسلام هذا كذب لكنك رايت نظاما دنيويا ليس موجودا عند المسلمين نعم لان المسلمين اذا ضيعوا دينهم لم يبقى لهم لا اخره ولا دنيا اما الكفره قال الله تعالى ولا تجدنهم احرص الناس على ايش على حياه هم حريصون على الحياه الدنيا حريصون جدا على هذه الحياه لانهم يعرفون انهم اذا ماتوا انقطع املهم في اي خير ونعيم اخر نسال الله العافيه والسلام اذا الايمان مرتبط بالعمل الصالح والذي يدعي الايمان ولا يظهر هذا على سلوكه وجوارحه يقول انا مؤمن وما يصلي يقول انا مؤمن ما يؤدي الزكاه هذا كله كذب كله افتراء علما بان بعض المسلمين اليوم يجاهد يجاهد يقول لا يغرك بعض الناس لا يغرك صلاه بعض الناس هذا اللي اكثرهم منافقين لماذا صار له موقف قبل 20 او 15 سنه مع شخص مصلي وربما هذا المصلي كان عنده بعض الاخطاء وبعض التجاوزات فاخطا عليه هذا اذا كان فعلا اخطا عليه ربما هو يظن الناس يخطون عليه وهو الذي يخطئ عليه فينبغي علينا ايتها الاخوات وايها الاخوه ان ننظر الى هذا الجانب بشيء من العلم الشرعي والخوف على انفسنا لان مساله العمل الصالح مربوطه بالقران ربطا كبيرا بقضيه الايمان ولذلك الايات غالبا التي فيها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات تجد الاجور مربوطه ادخلوا الجنه ايضا بما كنتم تعملون ليس فقط بايمانكم لا بما كنتم تعملوا ايضا من المسائل المتعلقه بالايمان الايمان بمفهومه العام هو الايمان بالله تبارك وتعالى واسماؤه وصفاته الى اخره لكن فيه امور تلحق بالايمان وهي تعلم امر هذا الدين فكله يدخل في الايمان تعلم الاحكام الشريعه تعلم اداب الاسلام كله يلحق بقضيه الايمان لان الانسان اصلا لا يمكن ان يمتثل ولا يمكن ان يكون مسلما حقا الا اذا تعلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم وجاء القران برفع مقدار العلماء قال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء حتى يعني بعض الاخوات يعني تكون مثلا لا تقرا ولا تكتب تظن ان العلم مقصور على من يقرا ويكتب هذا غير صحيح نعم من الذي يقرا ويكتب اسرع تحصيلا واكثر تحصيلا لكن اليوم وسائل التعلم كثيره جدا اصلا الذين يقرؤون ويكتبون اليوم عندهم عجز عن القراءه الناس اليوم اكثرهم همتهم ترتفع اذا جاءت الصحيفه وجاء يعني الاخبار التافهه ممكن يقراوه اما يقراوا كتب شرعيه نادر جدا ولذلك بعض الناس يهدى اليه كتيب كتيب بعد صلاه ولا في رمضان يمكث هذا الكتيب في بيت السنوات ما يقراه واحيانا يرمى تحت احد الكراسي ويمكث على غباره سنوات ما ينتبهون له الا اذا غيروا الاثاث ما يبحثون عن الاشياء هذه الناس يريدون ان يتعلموا بعض النساء الان رصيدها الثقافي اكثر في كتب الطبخ عندها 50 60 كتابا من كتب الطبخ فقط وبعض المسلمات مع الاسف تشتري اي مجله تعتني بالمكياج تعتني حتى بعض المجلات الـ يعني الـ الاسلاميه الان صارت ما تسلم من قضيه المكياج والمحررون فيها يقولون نحن مضطرون لان تاتينا طلبات كثيره هذا يعني من الخيرين من الصالحين والصالحات يعني تصوروا مثلا مجله طيبه اصلا هي مجله تدعو الى الاسلام ومع ذلك فيها صفحات عن المكياج لماذا لان الطلب طلب فيه حمه تطلب هذه الاشياء في السعار عندنا لطلب هذه الكماليات الدنيويه اذا ايتها الاخوات موضوع الايمان وتعلم الدين هذا امر يرتبط بعضه ببعض ولا يمكن ان يكون الانسان محققا للايمان والعمل الصالح وهو باق على جهله بالدين لا يتعلم الا احكاما يسيره يسمعها في مناسبه او في مجلس عابر لا بد ان يكون عند كل واحد منا وعند كل واحده منكن برنامج لتعلم هذا الدين وطلب العلم نوع من انواع الجهاد في سبيل الله الانسان اذا بذل فيه المال وبذل فيه الوقت فان طلب العلم بعض العلماء قدم حتى على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ايضا من المسائل المتعلقه بالايمان مساله ضعف الايمان ضعف الايمان شكوى تتردد اليوم من كثير من الناس رجالا ونساءا واثار ضعف الايمان تظهر بسرعه اذا ضعف الايمان المؤشر دائما اذا رايت الانسان او اذا رايت المراه تقبل على المعصيه اجزم واجزم بان الايمان ضعيف وهذه الشكوى اليوم تكثر على جميع المستويات حتى على مستويات المجتمعات الطيبه يعني الان في مجتمعات طيبه مجالس طيبه اسر فيها تدين وفيها يعني ذكر وفيها دعوه ومع ذلك يشتكون ويشتكين من ضعف الايمان العلاج هو طلب التجديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم واحسن وسيله لرفع الايمان هو الانغماق في العمل الصالح لان الله عز وجل جعل اسباب رفع الايمان هو العمل الصالح ونزول الايمان هو العمل الفاسد ولذلك يقول اهل السنه والجماعه الايمان قول وعملا واعتقاد يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه يزيد بالطاعه ما يزيد بالادعاء يزيد بالطاعه طلب العلم طاعه الصلاه طاعه الذكر طاعه الامر المعروف طاعه نهي عن المنكر طاعه تسبيح التهليل صله الارحام الكف كف الشر الكف عن المعصيه طاعه الانسان اذا نوى ان يكف عن معصيه معينه وجاهز نفسه على ذلك هو في الحقيقه في طاعه كما جاء في بعض الاحاديث وان تكف ولو ان تكف شرك عن الناس هذا من الطاعه اما اثر الايمان اثر الايمان على حياة الانسان وعلى حياة العبد فهو اثر لا يوصف لمن ذاقه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من امن بالله ربًا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ذاق طعم الايمان فالايمان له طعم يذاق وهو الشعور بالارتياح والطمانينه كما في قوله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب احيانا الانسان يعيش في جو من السعاده والشعور بالارتياح ما يعلمه الا الله سبحانه وتعالى كما قال الحسن رحمه الله نحن في سعاده لو علم عنها الملوك وابناء الملوك لجال دوننا عليها بالسيوف ليست مرتبطه باكل ولا بشرب ولا بمركب ولا بمسكن لا مرتبطه بالله تبارك وتعالى من اعظم اثار الايمان السعاده والطمانينه في الحياه الدنيا الذين امنوا ولم يلبس ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ومن اعظم اثار الايمان هو الاعانة على تحمل المشاق سواء كان ذلك صبرا على طاعة الله من الذي يدعو الانسان من الذي يدعو المرأة المسلمة ان تصبر على الطاع الايمان اذا فكرت في الله في اليوم الاخر والجنة صبرت طب ترى بزوج احيانا يظلمها ويخطئ عليها ويسلبها بعض حقوقها لكنها تحتسب الاجر عند الله يسبها فتقول له جزاك الله خيرا ربما يلعن ويسب ويعني يصدر منها اقبح الكلام فلا ترد عنها تحتسب الاجر والا الاصل ان الانسان مفتور على انه يريد ان ياخذ حقه تظلم في نفسها في مالها في ولدها فتصبر ربما بعض الاخوات اذا كانت صالحه تعرضت لبعض المواقف المحرجه تعرضت لبعض الكلام من السفيهات فاصبر وتحتسب كله من اجل الله هذا اثر الايمان حتى الصبر على المحرمات الان المحرمات ايتها الاخوات في بعض المحرمات يعني الانسان يجد في نفسه اقبالا عليها يعني انسان تربى طول حياته على على السهر على الافلام ومشاهده المسرحيات المضحكه هو ويتذكر دائما اكثر التنكيت عنده حول هذه القضايا فهو الان يريد ان يترك هذه المحرمات امر ليس بالسهل عليه يريد صبر يريد مجاهده ما الذي يصبره ويجعله يجاهد الايمان بالله تبارك وتعالى حتى الصبر على المقادير اذا اصيب الانسان بمصيبه ما الذي يعزيه اكبر معزله انه يؤمن بالله وانه يعرف ان هذا حصل بقضاء الله وقدره وانه اختيار الله تبارك وتعالى وفي القران امثله كثيره جدا لاثر الايمان لكن في الحقيقه لو بحث الباحث ربما لا يجد مثالا حيا على يعني اثر الايمان على الناس مثل قصه سحره فرعون وهذه الايات كلما قراناها شعرنا بالفعل انها تتجدد وانها تعطينا دفعه معنويه ايمانيه يقول الله تعالى هذا احد السياقات ساق الله هذه القصه في اكثر من مكان من من القران لكن في سوره طه يقول الله تعالى عن السحره قالوا يا موسى لانهم جاءوا اتى بهم فرعون ليكونوا حجه لفرعون ضد موسى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى بدات الان المعركه معره في قضيه السحر هم سحره ويريدون ان يبطلوا معجزه موسى وموسى كان خائفا عليه الصلاه والسلام قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى سحر تخيلي موسى راى هذه العصي وهذه الحبال مثل الثعابين الكبيره فأوجس في نفسه خيفة موسى بشر نبي صحيح لكنه بشر فأوجس في نفسه خيفة موسى يقول الله تعالى قلنا لا تخف انك انت الاعلم والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ما الذي حصل راوا الحجه امامهم والبيان العظيم على ان الله حق وان ما سواه باطل فمباشره فالقي السحره سجدا امام فرعون وزبانيه وجنوده وقوته فالقي السحره سجدا لله قالوا آمنا برب هارون وموسى يعني قوه شجاعه جئت بكم يقول فرعون لتسحروا ولتبطلوا ما جاء به موسى فاذا بكم تسجدون لرب موسى وتتركون السجود لي مباشره قال اامنتم له قبل ان اذن لكم لان المذهب الفرعوني انك ما تعبد الله عز وجل ولا تدعو اليه الا باذن نعم ما تعبد الله عز وجل ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر في نفسك وخاصه في اهلك الا ان تستاذن من فرعون لان فرعون هو رب العالمين اذن تقول لهم اامنتم لامنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر ثم قال فلا اقطعن ايديكم انظر الى التهديد وهو رجل يهدد ويفعل ففرعون ما هو طفل يقول انا ساقتلك ومعه حجر صغير لا فرعون يقول ويفعل في مثل هذه الاشياء قال فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف يعني قضيه بشعه تعذيب تقطيع للايدي والارجل ولا اصلبنكم في جذوع النخل ليس على جذع النخل في جذوع النخل يعني من شده ما يعني من شده ربطه لهم في هذه الجذوع كانهم دخلوا فيه صلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقى يعني عذابي يقول فرعون ولا عذاب رب هارون وموسى فما الذي كان جوابا منهم قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات كل هذا من اثار الايمان والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى يعطون مواعظ وهم قبل قليل قبل دقائق كانوا كفرا الايمان سرى في اجسادهم كما تسري الكهرباء في الاله الجاثمه التي لا حراك فيها فتصير تعمل على احسن حال هذا هو الايمان هذا هو الذي حركهم وهل يكفي هذا صاروا واعظا صاروا يدعون الى الله عز وجل قالوا يا فرعون ما يكفي لا سنعذبك نعم قالوا انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى كيف يعني ما ما يتصور احد هذا الانقلاب العجيب انقلاب من يعني طرف الى طرف كله بسبب الايمان فما اثر الايمان علينا ايتها الاخوات اذا سمعنا الموعظه اذا قرانا القران اذا صلينا التراويح اذا سمعنا قراءه الايمان ما اثر هذا على نفوسنا ما اثر هذه الايمانيات على صبرنا على محرمات الله على صبرنا على طاعه الله صبرنا على تربيه ابنائنا صبرنا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على صبرنا على مفارقه بعض ما اعتادنا عليه وهو لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو اثر الايمان وهذا مثال واحد فقط مثال واحد فقط على اثر الايمان وهناك امثله كثيره جدا مليء القران مليء بها نسال الله تعالى ان يجدد الايمان في قلوبنا وقلوبكم ونساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العمل الصالح وان يشرح صدورنا للايمان انه على كل شيء قدير ونكون بهذا يعني قد انتهينا من تفسير قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ويبقى لنا تعليق يسير ان شاء الله في الدرس القادم على معنى التواصي بالحق ومعنى التواصي بالصبر